كل ما يعزف شعور الشقناية تستوي ساعات وكتي والدقايك كن ما عندي سوى الذكرة هواية كن ما عندي سوى الماضي حقايا كن في صدري ميادين الرمايا وكن في قلبي مشاهيب الحراير لهنا من دون حسك شخصتك يا بداية ما لها عندي نهاية ولا لها عندي حدود ولا عوايق ما يضاهي زينها غير المرايا خصها الله فيه من بد الخلايا نلام هل مايال وجه الورد في وسط الحدائق جملك ربي بما فيه الكفايه من يبي تسوي لملبوسك دعاية كل ما تلبس منه لازياء لايك ما يهمك فيك من هو قال راية بينك وبين الثقاح عقد وثايك تدري انك بينك إن حبك بقلبي دوم فايق ما داريت إنك لشوف العين غاية لو تطيق البعد ماني بطاة